وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةِ قُلْ بَنَا وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُمْ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 ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا فيه ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق, الحق يهدي إلى صراط العزيز الحميد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 يا جبال أويبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير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 يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد يشكرون، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تعقل من ساتة. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب أن لو كانوا مَا الغيب ما نبثوا في العذاب المهين لقد كان في مسكنهم آية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 فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزاق إن في ذلك نآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين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 وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم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 لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى بِهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ مِّنَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أنتم لَوْلَا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا الذين استضعفوا ان صددناكم, صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين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 وَجَعَلْنَا الْأَوْلَى لَفِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا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 فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين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 ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن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 الذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا من ما اتيناهم فكذبوا رسلي, فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما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 وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد